كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفتا فنجيناك من الغم وفتناك ختونا فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على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 معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اكتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا العذاب على من كذب وتولى